لذلك سلح الحديدية لا ينبغي تعميمها الشروط العمرية عندما دخل بيت المقدس لا ينبغي تعميمها هذه شروط مناسبة لهذه الحالة الشروط العمرية ماضية إلى يوم القيامة ليس صحيح.